بسم الله الرحمن الرحيم يقول النووي رحمه, رحمه الله ولو اشتغل بالفعل فنتكلم في موضوع فرض الكفايات وتكلم عن فرض الكفاية في موضوع العلم الشرعي وضرب له أمثلة يحظر القرآن والأحاديث وعلومها وعلومهما يعني المسائل كثير في فرض الكفايات في العلم الشرعي. وقال بقى أما لما ليس علماً شعرياً ويحتاج إليه في قرن أمر الدنيا الطب والحساب فرض كفاية في مميضات. وقلنا يعني الاختلاف البسيط ما بين اهل العلم هل هو اسم فرض كفايه ولا فرض على قدر الحاجة يعني لو اكتفى الناس يبقى الزائج دوت له له ولا ملوش يبقى في بسيط في الموضوع قلنا ان هو فرض كفاية زي, زي لو قلنا ان ودي مساله نظريه يعني ما مشفيش يعني الحاجة ما انتهيتش لمن الاحتياج من الأطباء ولا الغيرهم ولا فيبقى الزائد عن الحاجة دوت ما يكونش لو قلنا ان اسمه فرض على قدر الحاجة تعلم الصناعق بقى مختلفة زي الخياطه طول في الاحة وغيرها لها مش اصل في قوائم امر الدنيا يعني حاجة فرعية شوية برضو قال ان هي فرضي فيها او على قدر الحاجة ماشي تايه بعد الحاجات الشرعيه ولو اشتغل بالفقه ونحوه وظهرت نجابته فيه ورجى فلاحه وتبريزه فوجهان يعني لو واحد اشتغل بالفقه اشتغل زيكم كده يعني ايه يدرس الفقه ونحوه بيت العلوم يعني وظهرت نجابته فيه ويرجى فلاحه يعني بعد شويه هيبقى يعني ايه لو هو يعني وضع كويس موضوع الفتح يعني، فهل يستمر ولا لا وجوبا يعني؟ فوجهان، أحدهما يتعين عليه استمرار لقله من يحصل هذه المقتبل، أئيل من الناس اللي يقدر يوصل في العلوم الشرعية، عكس العلوم الدنيوية اللي ممكن كتير من الناس يوصل فيه. يصل لما اتبع عليه في الفقه أو مثله من العلوم فبيقول لإمام الناره واحد من الوجهين إنه يتعين عليه في الاستمرار في الفقه لأسباب أو سبب قلة من يحصل هذه المرتبة فإن بغي ألا يضيع ما حصلهم هذه الثاني وما هو بصدر تحصيله سابه الثاني وأصحهما لا يتعين الأصح إنه إيه لا يتعين عليه الاستمرار بالفقه يعني أو بالاشتغال بهذا الفرض الكفائي لأن الشروع لا يغير المشروع فيه عندنا يعني الشروع في الفعل يغير حكم الفعل دوت ولا لأ عند الشفعية الشروع في الفعل لا يغير حكم المشروع فيه إلا بالحج والعمرة لو الإنسان دخل في الحج والعمرة يتعين عليه الإتمام غير كده اي شروع فأي فعل ما يتعينش عليه حق الصلاة مثلا ولا الصيام والصائم امير نفسه والمصلي لو عرضت ليه حاجة ولو كانت الحريضة ممكن في طروف معينة يقطعها ويخرج من الصدر والعلم زيهم بس الخلاف ده ذكروا انه بيديه اما هو معجح التاني هل اصحواهم يعني هم ضعف صنقبل الاولاني بتاع يتعين ده ذكروا اللي هم ضعافوا بيديه اه مش يعني تخيل يعني موضوع لدرجة ان يعني من خوفهم ان الصلخ يضيع والعلم الشرعيه وغير الحالات اللي تضيع ان اللي ينجب فيه او اللي يعني يرجى ان هو يبقى يصل بيه لمرتبه معينة بعض الناس قالت ان هو هيتعين عليه ان هو يفضل يكمل في المسائل يعني متاكد حضرتك من مرحله صدق فيها اه رايي الاولاني بيقول اللي يمشي في الفقه. ويعني يتخيل انه هو هيبقى مش يتخيل الفقه بخصوصه يعني وانا حقوق اللي شبهه ويتخيل انه هو لو استمر يوصل لحاجة كويسة يتعين عليه هو بعينه يكمل في الفقه نسيب بقى كل حاجة واستمر في الفقه اوه في الحديث بس اتناه مش تكسيره ماشي ده الرأي الاول اللي هو مضاعفه النووي حتى لو كان رأي ضعيف يبقى معنى كده ان اللي بيقول لا هو يستنى فنطق فيها معناه إنه هو إيضا بحق فرضي كفاية لو كمل يبقى عمل حاجة مهمة جدا جدا للأم إنه ما فيش حاجة أهم من العلوم الشرعية فالأهم ببطر العلم الشرعية ما يطرقش دوت يسبيل أي حاجة تانية اصحهم داعة اوش لقى اصحهم أو اصحهم يلاقي اتعيّم ايه تيه وضع صحيح لا قلت ايه اه اصح صحيح بقى اصحهم انا كانت صحيح يعني اصحهم ايه نقولنا من فوضى الناوي لو قال لو قال على حاجة صحيح يبقى التاني ضعيف لو كان على واحد من الرأيين صح يبقى التاني صحيح برضه بس أضعف منه عن الناوي يعني الناوي يعني مضاعف شوية ولكن واحد يحتمل الصح ولكن لو قال إن هو يعني ده الصحيح يبقى خلاص التاني ده طب يبقى له أقوى في له يعني تهميل خالص طيب إذا أقف في الاستدلال هو يعني مع الناوي ولا صححه ما يعني معناه إن التاني كمان صحيح. محتمل فما حدش يترك حاجة زي كده لو يعني ظهر له نجوء لأي حاجة تانية مهما كان الثراف في الحاجة التانية اللي هو متخيله أو المصالح الدنيوية أو أي حاجة لأن الثراف في المسائل العلمية أعظم من أي ثراف في أي علوم تانية مصاحة مريش لأنه لأنه رأيت يوم تفرق شدة الحاجة دلوقتي للناس الكلام ده مريش للمسائل دي, دي تفرق يعني لو في واحد يعني يرجى نجوه فهو واحد من العلوم الشرعية يعني ما كانش يتعين عليه يتعين عليه نحنا نخيله بطريبه يعني لو صن الموضوع يقعده احنا اكده ان شرعه ويقعده يدرس بس العلماء السعداء يعملوا كده منهم اللي بيوقف جزء كبير من أموال من امواله هو واموال الناس التانية فان هو يعني يراحي الطبرة اللي يعني يشوف هو اللون هو معين او حاجة نعم طب لو العدس يعني لو هو بيدرس عين الشارع مع علم ودنيا ومسلا الصد وظهر نبوه في في الفرض الكفاية الثاني اللي هو مصمم الصدق والحمدل يدعين عليه ايه؟ يعني زكنا ايه؟ ايه؟ ايه؟ نقولنا ما في البداية بصلا ما تخللنا عن هو يشتغل بكام فرض كفاية قلنا الاولى ان هو يشتغل بعد المحدود من فرض الكفاية فلو كان هيشتغل بالعادل المحدود ده ومش داخل فيه العلم الشرعي يعني هيشتغل بالطب مثلا زي المثال اللي انت قلته وحاجة تانية معاها مثلا حاجة بسيطة ما فيهاش علم شرعي وهو هياخر من العلم الشرعي اللي يكفيه في الممارسات بتاعته دي يعني اكبر من فقط شويش لانه يمارس مهنة زي الطب ليها مسائل لازم يتعلمها وبعد يجي الاخر ما يجبسش العلم الشرعي, الشرعي لذب انه اختار نبوغه في الحاجات ديه هيكون له الدواب الأكبر ونفع على الأمة الأكبر من أنه هو يشتغل بعلوم الشرعاني تمام؟ مش من البيان إيه اللي مش واضح؟ مجرام حرف يعني ليه الطب ولا أعايز الإيابة؟ لأ لأ لأنه هذا كان العلوم الشرعية ما يفعينش عليه لو مشي فيها وظهر نبوه ما يفعينش عليه برضو لاستمر لو عايز يسيب سيب فبتاع الطب أكيد يعني برضو دخل وظهر نبوه برضو ما يفعينش عليه في كل الأحوال أنت تتركح أنها أفضل لك وطبعا الأفضل لأهل العقول يعني الأفضل للأخيرة مش للدنيا هو الأفضل للأخيرة على حسن المصالح الدنيا ويغرضه فلازم نعود لراجح بك ناشي نأتينا بس الرجل النبغ في الطلب وده وانتون <تصفيق> نبغل زبق بلغ في حوالي النفسي ومش لقي ولد الطلب فاهم تقريب. Ik heb het niet. Ik heb het is Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb het niet. Ik heb Ik heb het niet. Ik heb ولو خلت البلد من مفت فقيل يحول المقام بيها لو البلد كلها ما فيهاش مفتي بعض الناس قالت حرام توقع فيها اصلا شوفوا بقى كان بلد, بلد الموضوع يعني, يعني هيوضع دلوقتي البلد دي قد ايه قد ايه اللي ما فيهاش مفتي امم المفتي ما مصدق <تصفيق> <تصفيق> ده ده عالم وده ماله بقى ما فيش حتى لو ما نقول المهم المسائل دي كلها عايز بس ان هو مستشاريين واديين موضوع خطير لان الناس بتدرس العلوم الشرعية يعني بتدرس الاعلام الشعبيه كده يعني تفريحة يعني انا كده على الهامش يعني لانه هو, هو عايش حياته العادية خالص بعدين يعني ما نشوف درس كده ضوضو أو كده يعني ده فجأة لما ينفعش يعني في مشاكل كتير جدا إن هم تقع فيها هنا وخذنا أراء من الأراء اللي هنا ديت همحرم عيشت الناس كلها بيقولوا خادل بلد من مفتى فقير يحرم مقامه والأصح لا يحرم إن أمكن الذهاب إلى مفتى طيب مسافة الأديبة وإذا قام بالفتوى إنسان في مكان سقط به فرض الكفايه إلى مسافة القصر من كل جانب مسافة القصر ديارة يعني 60 70, 80 كيلو 84 كيلو منعشين؟ كده في أمل شوية؟ في أمل شوية لو كان كافي وهو معقلة العلم اللي موجود عند الناس بيستثم كل حاجة يعني زمان كان المفتي دوت بيسألوه في مسائل قليلة لان مشهور عند الناس المسائل العادية المفهوض ان فرض العلم للنسان بيتعلم ما يقع غالبا دون ما يطرق نادرا اللي بيقع في غالب حياته هو عرفه اللي يطرق نادرا يستفت فيه فسعيدها المفتي اللي بالشكل دوت يكفي الواحد يعني انما دلوقتي يعني لو شوفت المسائل بتاعت الناس بسألت كل حاجة في الوضوء والصلاة ومعنى كل حاجة يكون واحد للفترة ممكن <تصفيق> أن تتيني الوقت أكثر الوقت المقفوض يبقى أكثر من كده لأن المسائل اللي بتسيق فيها أكثر من المسائل بتاعناها كيد طب دلوقتي النسبة للفترة هل تتقل لي مفترة مثلا إيه إنترلت أمور؟ ونشعر كده طب خلاص بدلنا على القدرة بس أن يكون المفتين مكافيين كم واحد هنا في جميع مسائل عايز يسأل عليها ومشل حد يسألوك بتهاية لا فيش هراحة إنه موجود ما يعني ما مش عنده الحالة دي في حد كل المسائل اللي هو عايز يسأل فيها بيلاي ناس يسالها طيب يعني ما. ما في مشكلة حتى لو كانت نتلبت بجنبك يعني بس ما هو مفروض ما فيش وقت من كتب المشاغل اللي هو عندهم قلتهم الكاميرا alors je pas الكاميرا دي المطمطه والفاضطه لازم اصلا يقعد لازم وظفته كل ما الواحد يحتاج فتوى يلاقي اللي يفتيه والا فرض كفايه في فتوى مش قط حق ماشي نعملها زي ما انت عايز واحد فاضي واديك 4 ساعات ممكن يبقى اصلا فاضيين ما يبقوش متفرغين المهم ان الناس ما تعجلش المسألة المساله ما يلاقي مين يسرب شيء بوبل <صفيق> <نصفح> <نخلص> <نايمك فرد> <نخلص> وعلم أن القائم بفرض الكفاية مزيه عن القائم بفرض العين لأنه أصطف الحرج عن الأمة وقد قدمنا كلام إمام الحرمين في هذا في بسطة الجيح الاشتغال بالعلم عن العبادة القاصرة طبعا إحنا ما أرأينا هوش يعني أنا أروح له بعد كده الشتغل بالعلم الفرض الكفائي أفضل من العبادة القصيرة اللي هي عبادة خاصة يعني في نفسه وطبعا ما يبقى الواجبات كبيرة جدا إن الاشتغال بالعلم أفضل والمراحل لأن إذا ترفع فرض الكفاي عن الأمة رفع عن الحرج وهي مفيد لنفسه ول والغيره إن العبادة القصيرة ثب على دب بين قرب اشتغل بالعلم ويعبد مش بالشتغل بالعلم وانه القسم الثالث النفس وهو مش فرض في ولكن فيه ثواب يعني مش فرض لاعين ولا كفائي ولكن فيه ثواب برضهم يقول وهو كالتبحر في أصول الأدلة والإمعان فيما وراء القدر الذي يحصل به فرض الكفاية يعني شو فرض الكفاية يحصل بأني قدر من العلم الإبحاث فيما وراء ده ده إيه؟ النقل الزيادة وكتعلم العامي نوافل العبادات لغرض العمل يعني واحد عندي ايه الفرض عليه من العلم تعلم الفروض تعلم النوافل ده فرض عين او فرض كفايه ممكن يدرسوا لحد فهو مستحب ليه هو؟ لانه هيتعلمها عشان يعمل بيها وتعلم المستحب والمستحب زيه صح كده هتلاقي المسائل محدودة في موضوع النفل ده بعين يعني ايه اما يبقى فرض كفايه وفرض عين مؤلاء منه اللي نوافل وكتعلّم العامي نوافل العبادات لغرض العمل لا ما يقوم به العلماء من تمييز الفرض من النفل يعني اللي يتعلّم العلماء لما بيتعلموا بقى المسائل اللي تمييز الفرض من النفل والحاجات ديّة ديت ما هيّاش من من الحاجات المستحبة بل هي الفرض كفاية فإن ذلك الفرض كفاية في حقّهم والله أعلم يعني قسم الثالث دول بسيط وصغير وماكوش مسائل كثيرة ومش مشكلة كبيرة المودرة الان كل واحد بقضياء ويميز الفرق ما بين فرض العين وفرض الكفاية في العلم الشرعي وده مهم عشان المنهجية وإن كان كله يعني الثواك فيه كبير جيتاً واضين شاء الله أم خاص الباب ده نرجع نتكلم في الثواكة البابين اللي كفوتناه وما بالجد واحد يقول هل في حال حالنا هذا مع العلم فأني أعمل شارع عشر ساعات يومياً فمثلا الأفضل لي عمل عدم الالتحاق لعمل ماجستير يستغلق وقتاً وظهداً كبيراً أمل الاهتمام بالعلم الشرعي أو محاولة الجامع بين الاثنين مفيش جامع بين الاثنين عشرة ساعة شبعني قادر داخل مجستيرهم اختار ما بين الاثنين إلا بقى لو المجستير ده حاجة مهمة زي الدكاترة مثلاً الماجستير ده زي الباكاليروس عند بقية التخصصات كده غيره ما ي... لسه ما بقاش إنما بقيت التخصصات يعني الماجستير دوت إن ما كنتش يعني واحد من مهام وظيفتك زي دي تكاف في الجامعة أو من الشركة مشتركة دوت أو يعني حاجة من الحاجات دي يبعها هي يعني أولا تدرس حاجة مفيدة بقيت تعلم حاجة يعني تنفع لنفس الوقت اللي تصرف في الماجستير دوت لو صرفت في, وقت في نفس التخصص يعني بس تدرس فعلا تستفيدة كتر يعني زي طلب مثلا ماجستير فيها مهم يعني. في ناس بقى تقدر تجمع بس يعني انا ما اعرفش حد يعني باحوالنا ديت بيقدر يعني ما عايز بقى واحد مجهوده كبير وقوي يعني زي محمد احمد يسري يا في الاي يعني خد الدكتوراه وهو ماشي في البكالوريوس الشرعي الليسانس الشرعيه يعني ما نمشيش الاثنين مع بعض برضو حتى واحد بيمتوا يعني. وإن كان هم كده كان بيدرس علم شرعي يعني, يعني. وبعدين هو واحد كانت من مهام واضيفته لأنه هو كان في مركز البحوث. ما منفشه في مركز البحوث وما عملش ماجستير ودكتوراه. وما خد دكتوراه صعبه يعني خد أجازة من مقطع لبعض مسابقات. يعني برضو مش مثال يقص عليه. يفهمتم؟ وزي بالضبط الدكتور محمد المقصود. يقص كلام في كلامه واخد دكتوراه في المجال بتاع الزراعة. بس نفس القضية برضه. وخدعه لأنه هو في مركز بحث. زي اللي في في الجامعة كده ما ينفعش ما ياخدش ماجستير يعني اقسم ماشي <تصفح> في <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> ما في منها مش عارف 12 نسخه لتو كم واحد للممتحن وكم واحد خمس نسخ يروح المكتبه <تصفيق> وبعد كده بقى يتدارهم بقى صفتوا كوبي ومش عارف ايه رحت المكتبة مرة حصلت على تامل الخمس مصر اولا مليتهمش انا, أنا بدور على السلام بتاعتي انا مليتاش من المكتبة فضلا بقى ادور على حاجة ده ومفيش ما بقى كلام مفيد يعني من الداخل عائل في حاجة في فمشي استيقظ في حاجة واحدة بس ان هو هيجبرك تشتغل بس مكين مش هل ممكن اعتبار الانترنت مفتي بتاع؟ صدقت بديل عن طريق المواقع المعتمده للافتاء لا طبعا الفتوى مرتبه أعلى من العلم والتعليم يعني عشان تفتي لواحد مش بس تكون عارف المساله لازم تكون عارف الواحد مش اي حد يتقال له اي حاجه وخلاص يعني تمسح على الخوف ولا ما تنسحش عليه؟ دي مش مسألة تنسح على الشراب بقى ولا ما تنسحش عليه؟ دي مسألة اللي فيها الخلاف ده يوقف على دا ولا لا؟ انت هتقول دا المين؟ ده سؤال الأولاني مسألة خلافية طبعا المسألة ان احنا هنوقيها من إيه سيان الشربات العادية اللي نبسها دي على الخوف فيابوز المسح عليه ولا لا لا مسألة خلافية ويقولون ان الخلاف أحمد من موقع فيه بس في واحد دورت له الكلام ده تقطم ظهر وفي ناس لأ تقول له كده وخلاص اي حد يدب اي حاجه ما ينفعش الانترنت بيدب اذا كان انا وانت لو دخلنا مش هيفرش التلفزيون ده ما تلفزيون كده برده ما ينفعش الا بقى في الحاجات اللي ما تعملش على الاشخاص اودي فلوس البنك الفلاني ده بحث على البنك ملوش دعوه بالشخص ممكن الوحيد يعرف الاشخاص بيفهم من حاله يشوفه طريق كلامه ومش عارف يعني يعرفه انت بعد كده تلفون درجة افتة ينفع المسائل او يعني تتكلم واحد التلفون مع وخارش ولا اي حاجة او تسأله عن طريق واحد تاني الحاجات اللي ما فيهاش ظروف زي المعاملات المالية لنصح رقش ما بين ظروف واحد والتاني العبادات مالية انا صبحوا ظروف اللي مواسوس واللي مش مواسوس المتشدد والمتساهل اللي عايز يعني يخرج من خلافه عنده كلمة واللي ما مش فتا معه وكده كده مش يتعبد في مسائل لا تتعكمل على شخص فمينفعش يعني تخش كلا في النتاع المقرآ وقدرك تتحق انتفاء في الفتوى في اي منطقة ليس فيها مفتي وكذلك التليفون حيث انها لا الحاجات دي كلها ما تقومش مقام المفتي إلا في حالات يعني مسائل محدود يعني مسائل ما تتعكمش على شخص تعمل؟ ويقول <تصفيق> باليه تعالوا لو جزء الجمهور ما حد يقوم فاتم مقرر الدكتور المعارض قال اه يعني بناء لو دي مثلا أن لو اعتبرنا ان الانترنت والتليفونات دي فتوى المفروض ان ما فيش حد يقوم مقام اللي هيعلم الناس اللي في البلد اللي ما فيهاش موقتي اولا ما كوش عالم في حد يعلم يعني عالم ولا مش عارم بسيبقى مشكلة وفي درد وشارح شرح وشارع وفقه وفقه في فقه وفقه مش روحوا ذلك كتاب بسيط في شرح فقه البيوع والقضايا الاقتصادية المعاصره قضايا الاقتصادية المعاصرة في كتاب بتاع الشيخ علي السلوس بس ده مش كتاب شرح المسائل واجبات قيام شرح فقه البيوع البسيط في شرح زاد المستقنع الشيخ عبا جابر شوية شرائط على الانترنت وهو متفرر برضه على الموقع بتاعه شيخ سعودي يعني هو بيشرح زاد المستقنع الزاد بس ومختصر جدا مزايد الشيخ وسيما حتى يعني مقتصر بقية يعني باجابر. محمد عبد الله جابر أظن يعني محمد ورحمد دي أبطل حاجة مختصر أعرفها في الكتب ديات يعني حاجات الجديدة بقى ما عرفهش يعني ما عرفش في حد يعني من المعاصرين كتب كتاب يعني متساهف لمشاهدة بس هتلاقي بقى مختصر الفقه الإسلامي ولا الحاجة اللي هو اسمه المدخص الفقهي أكيد في باب البيوع وده اسمهن سهل في الأبدات فهتلاقي في المعاملات البعض ساكي فممكن يعني فقه ليسا ما عرفوش أنا المدخص عرف الفقهي اللي أعرف لك عشان الفقهي زي فقه مصر ولا عرفوش و ماشي ماشي يعني لو هو كتاب برضو كويس اسمعه تماما ماشي انا شفت التأثير المنسر كمكالوي جدا هو مجول الناس الناس اللي عاملها التفسير المنسر ده عاملين الفقه المنسر فلو كده يبقى ممكن برضو الفقه المنسر بس انا يعني اه في البيوع بالذات ارشح انت تسمع مش تقرأ المصطلحات عايز حد فوق فيها مش سهل في الراية خاصة لو انت لسه اول مرة تقرأ بيوعيا اسماء الحاجات بس همش هيكلمك باللغة بتعيدنا يعني الاقتصاد بيبنى يعني الاستراحات ده ايه العلماء زي انواع الشركات مثلا المرامحة والفضار باولو انت مش راك ايه ده قصر بتعرف الفاظ يعني ما عاربش بعيد لو هم يكتبوها غيه بأسفلة فاصلوقاً ذكرنا أرسام العلم الشرعي ومن العلوم الخارجة عنه ما هو محرم أو مكروه أو مباح فالعلم الشرعي كله يواجب يو مستحب زي ما قالك ده واجب إما عين أو كفاية أو مستحب اللي هو النفل يعني الخارج العلم الشرعي منه محرم ومكروه ومباح فالمحرم كتعلم السحة فإنه حرام على المذهب الصحيح وديه قطع الجمهور يعني فيك يعني إخلاق بسيط كده وعليهم يعني ما فيش بقاها سواء السحر ده تستخدم فيه الشياطين الجن يعني او استخدم فيه الحاجات الثانية في غير الجن يعني التفصيل ده مكتوف كام الشيطرة ثانية السحر اللي فيه الجن ده كفر رواح مفروض السحر يقتل وحاجات حاجات كده وفي خلاف نذكره في الجنايات حيث ذكره المؤل المصنف ان شاء الله تعالى. بلأسف النووي مات قبل ما يكتب الباب ده ولكن اظن كده هو الشيخ سبكي مش فاكر السبكي برضو ملقى بليها ولا لا ملقى مطيع بقى جب وكان فلسفة والشعبذة اللي هي الشعواذة اللي كنسميها الشعواذة يعني الفلسفة يعني العلماء برضو قالوا بحرمتها ولكن استثنوا لستثناء الشيخ العثيمين قال في أخير علم وطبائع الأشياء هذا ليس بحرام يعني معرفة الشعواذ هديئة مبنية انت بتحاول يعني تدرك المستقبل بحاجات في الواقع الورقة مثلا الشيخ رفينجولا والانيون الجيمون وهم الذين يستدلون بالانواق الانواق اللي دي زي النوة تعد اسكندرية دي عفينها يقولوا مثلا في الوقت الفلاني من السنة لما الهد بالريح الفلانية يبدوى الدليل على مش عارف ايه لما النجم الفلاني يقتص مش عارف فين وبدوى دليل على مش عارف كذا هو بيستدلل بالمستقبع على شوائل حوادث زي ما كان العرز ماني طيب الطير لو راح يمين يدفق له يروح يسافره أو يتاجبه ولو شمال سمال يتشأمه ويعوده فده المنجم وما أشبه ذلك على شيء مستقبل يعني يستدل الأنواء والحاجات اللي شبهها يعني على شيء مستقبل ولكن علم طبائع الأشياء هذا ليس بحرام يعني مثلا الغالب في صفات الناس المنفرنية أن هم يكونوا عصبيين مثلا يعني مثلا الغالب في طلبة هندسة ان يكون تفت... تفكيرهم مترتب بطريقة معينة ولازم يعني ما تيجي تقفه تخطفه بأسلوب معين ده الغالب دي طبيعة أشياء ما تستنتجش عندما في واحد دوت من البداية عشان تعرف تتعامل معاه ده ما هوش فلسفة ولاش عوالدة من اللي بيقول عليه وكذلك بقى مية الحاجات ماشي؟ مضرور مضرور الأبراج شبهها برضو ولكن الأبراج فيها جزء اجتماعي مش حرام بس هما اللي بيكتبوا في دلوقتي ده ضمج اسياع هو النهاردة هيحصل لكيه وبكرة هيحصل لكيه ومشارك ديه اقول أو لك او او اتراحة هيحصل لكيه بها المرأة يعني في جزء ان هما حصلوا صفات ناس معينة واوظن تختلف من بلد بلد مواليد الفترة ديه عشان علاقه بالنجوم يعني مواليد الفتره بيها ليها صفات مستركة في الغالب برضو فلو الإنسان عرفها عشان برضه يعرف يتعامل مع الشخصيات اللي في اللي فيها الصفات ديت في غالبها هيبقى شبه ما انت بتحاول تستنتج صفات اللي قدامك عشان تدروه ده مش حرام هو بيجي بيستنتجوا ده يعني برضو زي ما وليد مش كذا كذا لا علم الاجتماع بقى ده استقراء يعني اقعد احصره ناس اللي تولد في الوقت الفلاني ده هو هيشترك في المصطفى ولا لا عندك كلام كتير يعني زي الاستقراء اللي منتشر في المصريين ان مثلا المنايفة مش عارف صفه ولا كذا ولا الهوية سوق مش عارف ايه الحاجات دي مفيده تعرف؟ ليه بس ايه مثلا المنايفة يعني في واحد موجود لا مش مش صح مش صح ليه في جزء كبير صح يعني كل المنايفة اللي احنا معاهم تقريبا ما صدحوش مسؤول يعني لو زعلته ما يصلحش يعني مش سهل صلح صح ولا غلط شفت اهو منهم ولا منفعهاش تسال السؤال ده لما قال لي صح ده استقراء ده مش عاوزها يعني هو معظمهم كده ممكن تكون طبيعه الناس تعاملتها مع بعض في المكان ده كده او وراثه او اي حاجه ده, ده ما هوش استنتاج المستقبل ولا حاجه اه السعيدة، كلامهم زي السيطن بيقول بس يقسمك حيل سعيدة كان بيقول من أعداد عارفينها فالمهم يعني ايه؟ فكل اللي انت بقى تتكلم بطريقه وبعدين بعد كلامك هيتجنن منك يعني يحصل في حاجة فتنتبه شوي الحاجات دي بقى خارج موضوع الحرام عشان يعني السلافين زي بيقول كده عندهم تخلط ده مش تنجين ده مجرد حصر وده يصدق وياكتب المشكلة بقى انت تعتقد ايه ده خلاص بقى مطبق يعني في ناس كويسة زي الفن ده كده ما يزاق وليه كتير وما زاقيتش اولا مرة بل يسيلح وكل حين بزعج. بس لو بزاق مش يتصلح بب يعني نور ينجلت عم نتأخر مش معنا ما هنصل طبعاً بلا في خلافاتي، أنا أطيب واحد شبت في حياتي بإجمال مسجد بتاعنا، كان من أوفي أنا فريد الله الحمد، هل دين ماشي؟ لكن بقى هي مش مشكلتهم تقريباً البخر يعني، مش بخر لا، همت الله عالم عن الأسرة الثانية؟ أيها المحيطة يعني، الأسرة ديت أو المحتاج، يعني مش لازم كل المخاطرة ضي بعض يعني حاجات زي كده يعني. المهم من الحاجات دية لو الإنسان عرفها زي ما في بقية الحاجات يعني إنت لما احنا قلنا مثلا أن المتوفوقين غالبا يبقى سهل أنه يبقى متكافر ما شدتش قبل كده واحد متوفوق متواضع في أكيد صح لكن يعني اللي احنا قلنا دوت يعني شعوذة لا بس ده حصر يكون الغالب يعني غالبهم كده فالانتباه للحاجات دية يعني ما بيبقاش فيها ضرر يعني ما هيش حرورة وبناء عليها احكام غير قطعيه مش حرام يعني لما تروح تكلم واحد متفوق بحذر عشان ما يتكبرش او عشان ما يحتقرش فما يسمعش منك ده انت بنيت حكم على حاجه ظنيه صح بس هو حكم ظني برضه وما يضرش في حاجة تمام لكن انت بقى تقول ايه هو اكيد كده فتبدا بقى عن انت تبني احكام قطعيه لا لا. أنا بس نحكم على روح الجامعة من بطاقة طولانية بصفات معينة بعد كده يثبت لعب سابر ده عادي ده عادي اه هتبعش انت قاطع يعني يعني غاية بتوع مديد مصر بس ان كان مديد مصر هو اللي بيقول <تصفيق> طرفين هو اللي هو قال كده بس اتقمت واحد في الجامعه ده انا يعني انتوا بكام ايطاصر ف فيسني سمعت هو قال لهم مين مش شوف، جمع الخيرين بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه المسألة بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه كل بسرعه يعني بسرعه بسرعه علم الطبائعين يعني هو يستدلل بحاجات الطبيعة ربما وكل ما كان سبباً لإثارة الشكوك وتفاوت في التحليل والمكروه كأشعار, كأشعار المولدين التي فيها الغزل والبطالة ماذا المولدين دورش؟ الذين أولدوا في الإسلام الشعر الجاهلي وإن كان فيه غزل وفخر وحاجات محرمة وكل شيء بس دا بفعل يعني من المستحب في العلم وإن كان يعني ممكن يكون من فرض الكفاية لأنه هو ده دليل استدلالات لإستدلالات اللغة وما بيستدل له باللغة على يعني بتعلي باللغة من أشعار العرب وبالكلامهم ولا الكلام ده بقى كم فيه كفر ولا ما فيهوش فيه غزل ولا مش فيهوش فارقة لو هدف حاجة تانية لكن واحد مولود في الإسلام كلامه ما يستدلش به على اللغة فلو فعليمت الأشعار بقى غزل من واحد يعني زي المتنبي مثلا ولا بشار ابن بوردو ولا مش عارف ايه مالوش معنى ففعلهم الأشعار دي يقول عليها مكرور وبرضها زي ما قال الفتة تتذرق في التحريم تتذرق في الكراكة على حسب الفحش اللي فيه والمباح كاشعار المولدين التي ليس فيها ثقف ولا شيء مما يكره ولا ما ينشط الى الشر ولا ما يثبط عن الخير ولكن ما يحث على خير او يستعان به عليه ده المباح هاي خلي ده المره دي دقيقتين بس قبل ما تمشوا برضو بيستدلوا الحاجات بالطبيعه زي موضوع النوات والحاجات دي امين امين اللي بعديه اللي بعده لو بتاع ديت معموله من الصفحه اللي هي قاعده ما يا صفحه النبيه مش عارف ايه عشان انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت انت ما نضغطش الورق يوم الثلاث اللي احنا شغالين فيه يا مصطفى لا قال لكش ما تقلقش كده طيب